ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أ فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 ولو ترائد المجرمون لك سور أوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون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 وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ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 تأكل منه أنعامهم، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ ويقولون متى هذا الفتح إنكم صادقين؟ قل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم ولاهم يوم.